عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عذنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا efectivamente In ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن Why ain't جَاءَ إِنَّ لَيْلًا لَّعَنَ غَرَا وكل شيء فصلنا شورى اقرا كتابك كسبنا في كل عليك حسيذا مَا يَضِلُّ عَلَيْذَا وَنَا تَذِرُ وَعَذِرَةُ وَمَا وَإِذَا أَعْدْنَا إِلَى الْقُرَىٰ تَنَامُ مُسْتَرِخِصَةً فِي غَفْلَةٍ فَنَفَخْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَاهَا حَصَبًا وكم أهلتنا من القرون من بعد نوح